س ن ا ل ل هل إ يجوز ك م يقول ي السائل هل ل إ ن س ا ن استقبال ا ل ق ب ل ة أ ث ن ا ء دخوله المرحاض هذا فيما يتعلق بالمراحيض إ ذ ا أ م ك ن ان تكون م ن ص ر ف ة على اتجاه ا ل ق ب ل ة أ و استدبارها فهو الافضل و إ ذ ا كانت صنعت دون التفات لصرفها عن ا ل ق ب ل ة او س ت ق ب ا ل ا س ت د ب ا ر ا فان ما كان داخل البنيان تتسامح بما لا يتسامح بما كان في خارج البنيان في العراق